حبايب الحلوين وكان مكان كان فيه زمان ثلاثه اخوات في يوم من الايام الثلاثة الاخوات قالوا هناخد الزاد ونمشي هنا وهنا نمشي نجرب بختنا في بلاد ربنا واول الولاد مشي اخر ما مشي راح مدينه بعيده وفي المدينه سوق وفي السوق تجار كتار وكل تاجف له الدكان ده في حرير والدكان ده في خشب والدكان ده في اعتارة كل الدكاكين فيها إلا دكان واحد الدكان ده ما فيهوش حاجة أبدا إلا راجل عجوز قاعد على بابه أول الولاد استغرب وقرب وسأل صاحب الدكان يا عمي السوق فيه وفيه وكل دكان فيه وإنت دكانك ما فيهوش أي حاجة ليه إنت بتبيع إيه الراجل العجوز قال له يا ابني انا ببيع الكلام وكلامي مكتب على الدوام وان كنت عايز أبيع لك كلمتين ينفعوك لو رحت فين او جيت منين استغرب اولي الولاد وقال لي تاجر الكلام طيب بيعلي وتاجر الكلام قال له يا ابني طول ما انت رايح في البلاد وبتمشي خد معاك زاد احسن زاد واحسن زاد هو اللي مهما أخذت منه ما يفرخش. واستغرب قوي للولاد هو في في الدنيا زاد ما يفرغشى. بحك العجوز وقال له في يوم من الأيام هتبقى مش قدامي، لكن هتعرف معنى كلامي، وعلى أي حال مش هاخد منك أي مال، إنما هدي لك شمعة تروح تبيعه في أي مكان، بيعه بالثمن اللي يعجبك ومهما خبيت. كل شيء حيباء والراجل العجوز ادى للولد شمعدان راح الولد وقعد بيسوق المدينة إلا وفات عليه ملك المدينة والملك قال له يا تاجر زمانك انا هشتري شمعدانك هشتريك فيه ثلاث مرات أكثر من اللي اشتريته بي انت اشتريت الشمعدان بتام أول الولاد قال للملك يا مولاي إن لي للحق أنا اشتريت الشمعدان بكيس مليان فضة ضحك الملك وقال له أنا حديلك فيه ثلاث كياس كبار مليانين فضة وفرح أول الولاد ومشي شخل بالفضه في كل البلاد جه الدور على تاني الولاد تاني الولاد مشي راح المدينة البعيدة وشاف الدكاكين كل دكان فيه وفيه إلا دكان الراجل العجوز ما فيهوش حاجة قبل وتاني الولاد قرب من العجوز وسأله هو انت يا عمي بتبيع ايه؟ العجوز قال له انا ببيع كلام ينفع على الدوات وحبيعلك لك كلبتين مكان ما تروح وتمشي خد معاك زاد أحسن زاد وأحسن زاد هو اللي مهما أخدت منه مايفرخش واستغرب تاني الولاد هو في في الدنيا زاد مايفرخش ضحك العجوز وقال له في يوم من الأيام مش هتبقى قدامي لكن هتعرف معنى كلامي وعلى اي حال انا مش هاخد منك اي مال انما حديلك شمعدان روح بيعه في اي مكان بيعه بالتمن اللي يعجبك بس نعمة كان كل شيء حيبان والراجل العجوز ادى لتاني الولاد شمعدان راح الولد قعد بسوق المدينة إلا وفات عليه ملك المدينة الملك قال له يا تاجر زمانك انا هشتري شمعدانك هجيلك فيه 3 مرات اكتر من اللي اشتريته بيه انت اشتريت الشمعدان بكام تاني الولاد قال للملك اجيت للحق يا مولاي انا اشتريت الشمعدان بكيس كبير مليان ذهب ضحك الملك وقال له انا بقى هجيلك فيه 3 كياس كبار مليانين ذهب وفرح تاني الولاد ومشي يشخل البدات في كل البلاد وجه الدور على ثالث الولاد رحل المدينة البعيدة وشاف الدكاكين وكل دكان فيه وفيه إلا دكان الرجل العجوز ما فيهوش حاجة أبدا ثالث الولاد سأل العجوز هو أنت يا عمي بتبيع ايه العجوز برضو قال له أنا كلام ينفع على الدوام وحبيع لك كلمتين مكان ما تروح وتمشي خد معاك الزاد أحسن زاد، وأحسن زاد هو اللي مهما خدت منه ما يفرقشى، واستغرب تالت الولاد هو في في الدنيا زاد ما يفرقشى. العجوز وقال له في يوم من الأيام هتيجي قدامي وحاتعرف معنى كلامي، وعلى أي حال أنا مش هاخد منك أي مال، إنما حديلك شمعان بيع بالتمن اللي يعجبك بس خد بالك مهما كان. كل شيء حيبان والرجل العجوز ابدل ثالث الولاد شمعدان راح الولد قعد بيه في سوق المدينة إلا وبعد شوية فات عليه ملك المدينه والملك قال لثالث الولاد يا تاجر الزمان أنا هشتري شمعدانك وحديلك فيه ثلاث مرات اكتر من اللي اشتريته بيه أنت اشتريت الشمعدان بكام ثالث الولاد قال له انجيت للحق يا مولاي انا ما اشترتش الشمعدان ده مال، انا ما دفعتش فيه اي مال وان كنت عايز تشتريه خده ولا تدفعش فيه ضحك الملك وقال لي تالت الولاد انت صادق انت امين وانا من سنين بدور على انسان صادق اختار وزير لمملكتي انا من سنين بدور على انسان امين اختار ويحرص مال خزانتي دورت كتير لكن الحمد لله انت من دلوقتي حارس الخزانة انت من دلوقتي الوزير وتالت الاخوات فرح واول ما راح راح للراجل العجوز والولد سأل عم العجوز نفسي اعرف ايه هو الزاد اللي مهما خدت منه مايفرخش ضحك العجوز وقال له احسن زاد يا ابني هو رضا ربنا ودي انت زي ما شفت كنت امين وصادق ربنا رضي عليك رضى ربنا يا ابني هو أحسن زاد وضحك ثالث الولاد وفرح ثالث الولاد وعاش في الدنيا يعمل كل طيب ويعمل كل خير وفي كل وقت وفي كل اوان يصلي ربنا ويقول زودني يا رب بأحسن زاد في الدنيا يا رب ورد علي يا رب